أخن تلقاه تأثرك روحه الشفافة طيب ونقاء لطف وصفاء كان الزمن في صحبته لا شيء وحين تودعه وتطلب منه موعدا لحياة الروح يجيبك بابتسامة الوداء حينها تضحك الروح وهي تبكي إنها وقفة لم تطلبنا <أس> <أس <pearls> وقفة لم تطلبنا لي أخ من أه الهمم والتقينا وحان في آخر الأمر مختتم وقفة لم تطلبنا لي أخ من الهمم والتقينا وحان في آخر الأمر مختتم وقفة لم تطلبنا لي أخ من الهمم والتقينا وحان في آخر الأمر مختتم وقفة لم تطلب لنا لي اقن بالهمم وحان في اخر الامر مختتم قلت يا خل قدنات ساعه الفقد والألم فمتى موعد اللقاء ومتى الشمل يلتئم قلت يا خل قدنات ساعه الفقد والألم فمتى موعد اللقاء ومتى الشمل يلتئم قلت يا خل قد دنات ساعة الفقد والألم فمتى موعد اللقاء ومتى الشمل يلتئم فعلت منه زفرة وانتشى العزم وابتسم قال لي إن موعدي عن قريب فلا تنم فعلت منه زفرة وانتشل العزم واتسم وانتشل العزم واتسم قال لي ان موعدي لي عن قريب فلا تنم عن قريب فلا تنم مواعدي ليسها هنا مواعدي في ذر القمم مواعدي حين يلتقي ملك الموت بالعجم مواعدي ليسها هنا موعدي في ذر القمم مواعدي حين يلتقي ملك الموت بالعجم مواعدي ليسها هنا مو في در القمم موعدي حين يلتقي ملك الموت بالعجم ان لي موعد مع المجد في ساحه الهمم موعدي كل ساحه فيه للعز محتدم ان لي موعد مع المجد في ساحه الهمم موعدي كل ساحه فيه للعز محتدم بان لي موعد مع المجد في ساحه الهمم موعدي كل ساحة فيه للعز محتدم غاية جنة هوا دونها زخرف العدم ثامن المجد باهظ صبر قلب وفيض دم غاية جنة هوا دونها زخرف العدم دونها زخرف العدم ثمن المجد باهظ المجد صبر قلب وفيض دم صبر قلب وفيض دم